اثنان استمع للجمل وأعدها ثم قرأها واكتبها في دفترك فؤاد سزجين هو رائد تاريخ العلوم العربية والإسلامية يعتبر كتابه تاريخ التراث العربي وهو مكون من خمسة عشر جزءا مرجعا أساسيا ومعلما فريدا معمار سينان معمار سينان هو أشهر معمار في الدولة العثمانية وبنى الكثير من الآثار الخالدة والفريدة الموجودة إلى يومنا هذا ابن سينة هو عالم وطبيب مسلم شهير ومن أهم ألقابه الشيخ الرئيس أمير الأطباء وأبو الطب وكتاب القانون في الطب هو من أشهر كتب ابن سينة في مجال الطب عزيز سنجر هو علم كيميائي تركي حصل عزيز سنجر على جوائز عديدة أبرزها جائزة نوبل للكيمياء عام 2015